قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ۚ من السماء تكون لنا عيدا عِمْرَانَ إِنَّ لَكُم مِّن مَّا رَزَقَ رَبُّكُمْ وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فمن